صلاة والسلام على رسول الله قال الإمام الناوي رحمه الله ويقرأ على ترتيب المسحة ويكره عكسه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من الشروط يأكل أعمالنا من يهد الله تهدى الممتد ومن يدل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا من مصرهات الصلاة عند الشافعية أن يقرأ القرآن في الصلاة على رؤية ترتيب المصحف وهذا الذي يسمونه بالتنكيس والتنكيس عند بعض اهل العلم ان القرآن أن تبدأ بآخر ثم تقرأ من أولها وهذا في صحيح الامام مسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال واصفا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجه التخطيص واصفا قراءته التي قرأ بها فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه اختتم النساء قال فقرأ ثم اختتح آل عمران قرأ بالبقرة ثم اختتم النساء قرأ النساء فاختتمها ثم رجع إلى آل عمران فهذه قراءة على غير ترتيب قراءة المصحف وهي لا حرج فيها فلو قرأ قارئ على غير ترتيب المصحف فلا حرج فيه لكن على أن تكون كما تبين معنا مما سبق قريبا من كلام الشارح أن تكون الرئعة الثانية دون الأولى أن تكون دون الأولى فالقراءة على غير ترتيب المصحف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك ثابت في تلك الحادثة التي كان يأم فيها شاب وكان يستثف قراءته بسورة الإخلاص فششوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتقالها فلما شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يسألوه وفي رواية فسأله لماذا يفعل ذلك فقال إني أحبها فقال له صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة الشاهد أن هذا الشاب كان يستفيق قراءته بالإخلاص ولا يتصور أنه في جميع إمامته كان لا يقرأ بعد الإخلاص إلا المعوذة خير الفلق والناس لأنه على ترتيب المصحف كالذي بعد الإخلاق المعوذتين لا يتصور أنه كان يقرأ في جميع المرات فقط في جميع الصلوات فقط الفلق والناس فكان يقرأ منا قطعا مما هو قبلها وحينئذ وقعت قراءة هذا الشاب قراءة على غير ترتيب المصحف فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره من الصحابة والصحابة لم يشكو هذا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب عدد ترتيبه المصحف بل لو قيل إن ترتيب المصحف أنذاك ما كان مثبتا تماما فكانت الوحي ينزل وكانت الصور تتوزع على كم أيات توزع على الصور القول بتراه. قراءة القرآن على ترتيب المصحف قول محتاج قول محتاجه إلى دليل خاص والدليل قائم على خلافه والله تعالى أعلم ولبي ذكر الشارح ومنه الشاطئية نسمع قال ويقرأ على ترتيب المصحف ويكره عكسه ولا تبطل به الصلاة ويجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز بالشواذ كلمة الشواذ القراءات السبع تحتاج منا الى وقفه قليله قصيره فالقراء الشاذة عند الاقدمين من القراء ما صح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم ووافق ولو وجها من العربية وخالف رسم المصحف ما صح سنده ووافق وجها من العربية ولم يوافق رسم المصحف وهذا هو التعريف الذي اعتمده عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الفتاوى الجزء الثالث عشر فقرة 292 و ولكن الظاهر من كلام الشارف هنا بضمينة وقارنة قوله بضمنة قوله ويجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز بالسواذ أن الشارف ما خرج عن القراءات السبع. ان المشاهد ما خرج عن القراءات السبع والقراءات السبع هي قراءات تنسب لائمه لا معروفين من القراء المشهورين وهم نافع وابن كثير وابي عمر عامر وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي حولهم القراء السبع ونقلت القران الى هؤلاء الاعلاء اعتناء وقراءة لا نثبت اختراع وابتداع فالقرآن و... القرآن كلام الله عز وجل الموحى إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة القراء كلاهما الفقهاء كثر يخطئهم العد يخطئهم العد فالأما الفقهاء أربعة فقط أربعة علماؤنا لكن استقر الفقه وكاد أن يدور في مذاهب الأربعة وكذلك استقرت القراءات وصابت أن تنحصر في هؤلاء الائمه القراء السبعة وأول من سماهم واعتنى بهم ابن أبو بكر ابن مجاهد في أوائل القرن الرابع الهجري في كتابه السبعة واختارهم لأنهم كانوا مبرزين في زمانهم وكان يقرؤون قراءه ضغط تام مع داله البينه فهؤلاء هم القراء السبعه اصحح القراءات التي تخالف هؤلاء اختيار هؤلاء أصبحت قراءه شاذة يعني هؤلاء قراءاتهم صح عن السند ووافقت العربيه ووافقت رسم المصحف اصطلح ابن المجاهد أن الشال من القراءات كل قراءة خرجت عن القراءات السبع التي جمعها في كتابه الموسوم بالحجة وسرعه على ذلك إذن في كتابه المختصر في شواذ القراءات فجعل الشال ما خالف هذه القراءات السبعة وهذا المصطلح يجعل القراءات العشر تثلث القراءات العشر وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلث من القراءات الشاذة على الرغم من موافقتها العربيه ادعو بقوه طلبة العلم ان يعتروا بالاصطلاحات وان ينظروا الى تاريخ هذه الاصطلاحات وان يدققوا فيما جرى عليها من خلاف باختلاف الازمنه وهذه الاصطلاحات وقع خلاف في تصورها وفي معرفة كلها وحقيقتها باختلاف الآصار والأنصار في جميع العلوم في علم القراءات وفي علم التوحيد وفي علم الحديث علم المصطلح وهكذا وينبغي لمن أراد أن يحاكم العلماء أن يفهم كلامهم على يسكت صلاحاتهمهم ولا يسكت فهمه على صلاحات الآخرين فيحاكمهم بصلاحيه التاويل مثلا التوحيد النبي صار التأويل كان يتأول القرآن لكن التأويل في الزمن الأول الثلاث الأول ليس كالتأويل عند المتأخرين المجاز عند إمثل المتقدمين ليس المجاز عند المتكلمين المتأخرين وهكذا وهكذا حصل في مصطلح شراز القرآن فعنده مصطلح مثلا أن الطراء الشاذة ما مثل قرآن من غير متواسر واستفاده متلقى بالقبول من الأمة فاشترط ثلاثه شروط سلبيه في القراءه الشاذه الصلاح عدم, نقل عدم نقلها بالتواتر وعدم استفاضتها وعدم تلقي الامه لها بالقبول بينما مثلا الشارع عنده شروطه في الابطال ما لم يستح إذا اذا الشارع اصلح كل عالم الو ايش الو الصلاح الان الذي يهمنا بكل كل هذا الكلام وهذه ومضه الذي يهمنا كلام الشارع نقرأ كلام الشارع مره اخرى ماذا يقول الشارع قال ويجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز بالشوارد إذا لا يجوز بالشوارد ثلاث كم على الصلاة ما على الصلاة من المجاهد أولا فحد السبع جمع القراءات السبع وجعل الشوارد ما ثلاث الكم ما ثلاث الس هذا هو المورد هذه القراءات لم تثبت بالتلاوة ولم تشتهر إطلاقا بالقبول فهي أحادية فلا يقرأ بهذا النوع من القراءات بعدم موافقتها لرصب المصحف وإن صحت أثنينها. نعم قال وإذا لحنت الفاتحة لحناً يخل المعنى تضمتائي أنعمت أو كسرها أو كسر في إياك وطلق صلاته وإن لم يخل المعنى كفتح الباء من المغضوب عليهم ونحو كره ولم تبطل صلاته إذا هذه اللحن الصلاة اللحن يطلق في العربية على معان متعددة فين. والمقصود هنا الميل عن الجادة في القراءه والانحراف عن الصواب فيها واللحن الحسنى لحن جلي ولحن خفي ولكل واحد منهما تعريف يخصه وحقيقة ينفرد بها عن الاخر فاللحن الجلي هو خطا يقرأ على الالفاظ فيخم بموازين القراءه ومقاييس الطلاوة وقوانين النغة والإعراب سواء ترتب عليه إخلال بالمعنى أو لم يترسب يترسب على الخطأ اللحن الجلي إخلال بقوانين النغة والإعراب هذا اللحن الجلي وهذا النوع قد يكون في جميس كلمة وحروفها التي تتركب منها لأن يبدل القارئ حرفا بدل حرف كان يقرأ مثلا الذين بدل أن الذين انعمت عليهم يقرا الذين انعمت عليهم فبدأ بالذال بالذا وقد يكون في الحركات في آخر الكلمة أو في وسطها أو في أولها فيجعل فتحة كسرة أو ضم فتحة أو ما شابه فلا ترتب على ذلك أن يتغيير المعنى ولا يترتب فهو لحظ جلي إذا حصل لحظ في رسم الكلمة وفي التمذيب حرك بدل حرك أو حركة بدل حركة وخرجت وخرجت اللفظة عن قوانين اللغة وقوانين العراض هذا يسمى لحم جلي وهذا اللحن آثم صاحبه إن تعمده إن تعمد صاحبه هذا الأمر فهو آثم مثلا كان يقرأ لعلمه أعمل صالحا بدل ما يقول فيما ترجت يقول فيما ترجت هذا تغير المعنى ولكن قد لا يتغير المعنى كان يقرأ إن الله على كل شيء كبير يقرأ إن الله على كل شيء كبير فهو غلبة يتغير المعنى لكن إن الله هذه الضمة فوق الله لكن جن تغيرت الكلمة وهذا النوع حرام لصفات المسلمين معاقب عليه فاعله فعله اتعمده فنفسه أو أخطأ فلا شيء عليه وسُنِي هذا جريء الجلاء وظهوره وعدم خفائه على أحد سواء كان من القراء أم من غيرهم ونستطيع نسخ هذا صور هذا اللحن في سبعه اقسام ابدال حرف بحرف إسكان المتحرك متحرك تحريك الساكن اشباع الحركه حيث يتولد منها حرف مد حذ أحرف المد تخفيف المشدد تجديد مخفف فصور لحن الجلي هذه من سبعه اللحن الخفي خطا يعرض للالفاظ فيخل بقواعد التجويد ولكن لا يخل لا بالإعراض ولا باللغة ولا بالمعنى كإنهار ما يجب إضغامه وإختائه تظهر المغسي أو تظهر المضغم هذا نحن إيه يسمى عندها العلم يسمى هذا لحن خفي لا يخل بقوانين اللغة وقوانين الإعراض ومثل ترقيق ما يفخم وتسخين ما يرتق فهذا يسمى خطيئة لأنه لا يدركه إلا القراء. وذكر مدع القارب في شريه الجزري حكم هذا النوع، فقال: ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد، وإنما فيه خوف العتاب والتهديد. الآن ما هو حكم الخطأ في فاتحة؟ ماذا قال الشارح؟ نعود للشارح. قال: وإذا لحن في الفاتحة لحنا لحن يخرب المعنى. يعني لحن جلي يخل بالمعنى قال هذا خط الصلاه بدل ما يقول انعمت عليهم صراط الذين انعمت يخاطب الله عز وجل يقول صراط الذين انعمت تغير المعنى فمن قرأ الفاتحه بلحن جلي يغير المعنى فهذا صلاته باطلة عند الشافعيه شخصاً مثلاً غير المغضوبة عليهم غير المغضوبة عليهم المغضوبة الآن لح الجلي الخبي لح الجلي يتعلق بالقواعد النظا والإعراب هذا نحن الجلي فهذا ال الخلل هذا نحن الجلي عند شاسعية لا تدخل به الصلاة والعلماء في الحقيقة بينهم ثلاث تبيد جداً ومنهم من يفصل وغالبا الصواص التفصيل فمثلا عند الحنفية أن الخطأ الذي يغير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا هو الذي تبطل الصلاة به يعني يشترطون تغيير المعنى مع الكفر تغيير المعنى مع الكفر أما تغيير المعنى من غير كفر لا تبطل الصلاة به عند الحنفية سواء كان ذلك في الإعراض أو في علامات الحروف أو الكلمات هذا كلام, متقدم... كلام المتقدمين منهم أما كلام المتأثري فواسع جدا لأن بعضهم تبنى مقولة تراجع عنها أبو حنيفة رحمه الله في جواج تراث القرآن بغير العربية، وستأثين المسألة بعد قليل إن شاء الله تعالى فرأوا أن الخطأ في الإعراب لا يصل الصلاة مطلقا وأما خطأ إبدال حرف بحرف قال فإن أنكن الفصل بلا كل فتصل الصلاة مثلا بدلا من يقرأ الصالحين قرأوا الصالحين. وألا إذا لا لا يمكن التفريق والتنين فقالوا هذا لحن جديد تطبيق صلاة. وأوسع تبديل الحروف حرف الضاد والظاء. ولذا من كثير أحسن أيها السام رحمه الله في تفسيره لما ذكر في أواخر التفسير الفاتحة أنه جاء صر إلا على الحافظين. من أئمة الفن أي علماء التدوين، من من يميل، من من يحسن تمييز النطق بين الضاد والظاء، فالناس الناس كلهم ورثينا في مصر وبلاد الشام ونحن منهم، وكثير من أئمتنا منهم لما يقرؤون ملظ بالين هم لا يكتبون حرف الضاد نخرج الضاد وإنما يقرؤونها دال مفخمة. يقرأون ولا الضالي ولا الضالي يصخمون الدال فتميز مع الضاء مشكل جدا ولذا العلماء يتجوزون عنه وقد ألفوا فيه عشرات الرسائل بل لو قلت نئات الرسائل ما بلو فالذي يطبع لحد الآن فيما وقع نظري عليه اكثر من عشر رسائل المالكين يفرقون بين السهل وغيره إذن الحنفيه يقولون تغيير يخل بالمعنى يكون اعتقاله كفرا اللحظة الجنة يقول الصلاة المالكية يقولون ما كان سهوا فمعظمون عنه وما تعلم يجب عليه أن يقرأ على الصور فهذا الصور هل التفريق صور إذا كان الإنسان تكلم في الصلاة سهوا فالصلاة ولا تقول لأنه عند علماء الأصول رفع عن أمتي وذكر أستهل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المرفوع الاسم والمؤاخذه وهذا يسميه الأصوليون عموم المقضة فرفع عن الأمة الخطأ والنسيان والسهل والسهل من الخطأ وما استكرف عليه والسهل من الخطأ فهذا مرفوع عن الأمة الاسم المؤاخذه فإذا الإنسان قرأ الفاتحه خطأاً ما قرأها كمان لم يركع كمان لم يزد فالواجب عليه ان يأتي بركعة الواجب عليه أن يأتي بركعة وأما انتعمد أن يقرأ الفاتحة خطأاً كان يصرقه باطلة لأنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلاة لمن لم يقرا بام الكتاب لا تجوز صلاه الا بام الكتاب لا تجوز لم الكتاب من قرا الفاتحه صاخط وقد يقع له هذا قبضه فان أتى بها على وجه الحمد لله وإن لم بها على وجه عليه أن يأتي بركعة الواجب عليه الواجب عليه شبيه بمذهب الشافئية هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب الكلام طويل نعم قال ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاتها إذن واجب أن يقرأ الإنسان فاتحة بالترتيب ما يقرأ من الآخر أن يقرأ الفاتحة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة لمن أن نقرأ بأم الكتاب على النحو الذي أنزلت وقال وأن يوالى بينها ان أن ولا يتخللها شيء أن توالي بين الساتحة من أولها إلى آسفها نعم قال ويجب قراءتها بالعربية ويحرم بالعجلية هذا كلام جمهيرها العلم وكان يذكر عن أبي حنيثا انه يجوز القراءة محمود بن سبوكتكين الأمير أو سلطان المجاهد الذي كان في الهند وفتح كثيرا من البلدان والذي عمل على تكسير الاصنام تكثر كثيرا من أصنام أصنام وغيرها وفي ترجمته في سير علام النبلاء والبداية والنهاية ما يستحق النظر. ينظر هذا السلطان أنه اختار ماذا يختار؟ بالسلطنة مذهب الشافعية من حنفية قال تجيئ له بعالم من الشافعي فسأله عن نذر الحنفية وقال له صل ركعتين على نذر الحنفية فتوضع بالنبيد من كروسا وصلى دون مية وصلى صلاة نقر صلى صلاة يا نقر وقرأ بالأجنية وقبل أن يخرج من الصلاة ظرطه ولم يسلم وقال هذه صلاة الحنفية لأن الحنفية يجوزون الوضوء بالنبيل ولا يشترطون ترتيب الوضوء ولا يشترطون كما يأتي معنا في الشرح الاعتدال في الصلاة ولا يكري وسأل الحنفي أن يصلي الصلاة ركعتين عند الشافعية فاختار بدأ بالشافعية هذه القصة كذب وافتراء على الإمام بي حنيفه بل انه أنه جلد كلب مدرور لما صلى فوجود هذه الأشياء في معرض الامتحان وتواصل ودوث هذه الوسائل في معرض الامتحان مدلل على ما كذب وقد هذا بكلام بديع ابن خلكان في كتابه وخيات العيان وكان بين الشاشعية والحنفية في قديم الزمان ما كان وكانوا كثيري الحق على بعضه البعضة لحول القوة إلا بالله والتعصب اليوم زال التعصب المذهبي وحل محله التعصب الحزبي. ونسأى الله المسلمين جميعا أن تنشرح صدورهم وأن تتسع قلوبهم من الحجز الوراهيم وأن يسمع بعضهم من بعض وأن يحكموا قال الله قال رسول الله فيما بينهم وان لا يعقل قلوبهم إلا على السواب الذي يراه بعد تنفيص وفجر وبحر وأن لا يغلقوا عقولهم بالجنة لأحد وإن كان الواحد لابد ان يحدث نفسه بغرفه وإن كان لابد فائلا فليبقي المستاحة الجايدة فلا يرمي من يبقي المستاحة الجايدة لعله يختار بأن يختح هذه الغرثة ويخرج منها أقول إخواني قراءة القرآن بالأعجبية مذهب لأبي حنيسة تراجع عنه وهو المحكي عن أبي يوسف في حق من لا يستطيع العربية وجمهيرها العلم يقولون من لا يحسب قراءة العربية من لا يحسن قراءة القرآن بالعربية من الأعاجر يعلم التسبيح والتحنيث والتهليل لأن القرآن لفظ ومعنى وقيل عن أبي حنيفه أنه كان القرآن من وليس اللفظ وبذا كان يجوز قراءة القرآن بالأعجمية وهذا الكلام كلام أبي حنيثة فإنه أقام بالمعنى شانا وجعله كاللفظ فجوز لصاحب العذر ممن لم يتقن عربية ان يقرأ القرآن بالاعجميه والصوات عدم دواب القراءه بالاعجميه لأن القرآن كلام عربي فرط ومخطئ كل الخطأ من ظن أن كلمة واحدة في القرآن ليست بالعربيه وقد ضوّب الإمام الشافعي فصلاً طويلاً بديعاً قوياً في كتابه العظيم الرسالة على أن القرآن لا يوجد فيه لفظه عاجلية، ولكن هناك بعض الكلمات هجرها العرب فاستخدمها القرآن وكانت مهجورة إذا هجرت العرب الذين نزل القرآن بينهم. أما هو كما قال عز وجل قرآن عربيا القرآن أوله إلى آخره عربي فرق لا يوجد فيه كلمة غير عربية. ودافع عن هذا الرأي رفضاه القواع الشاطبي رحمه الله في كتابه موفقات وغير واحد. من المحررين المحققين من العلماء الأقدمين نعم قال ويجب قراءتها بالعربية ويحرم بالعجمية ولا تصح الصلاة بها سواء عرف العربية أم لا إذن هذا إشارة إلى أن نذهب أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم سلميذ أبي حنيفة ليس وليس براجع حتى الذي لا يعرف العربية عليه المصدر العربية لو على قوله سبحان الله أو لا إله إلا الله او ما شابه والأعجمي لابد أن ينطق بالشهادتين وأن يعرف الشهادتين عند دخول الإسلام ولو أنه قصر عليها ورددها في صلاته يجزئه ذلك لعدم معرفته غيره والله أعرف. قال ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسمعه نجته لابد من التكبير إلى التسليم النطق حديث النفس لا يزدئ وهذا لا خلاف فيه بين العلماء يعني واحد يرفع إيديه يكبر في نفسه ويقرأ الفاتحه في نفسه ولا يحرك لسانه ولا يسمع نفسه على قول جمهير أهل العلم فهذا لا يزدئ وصلاته باطلة المالكيه فقط اشترطوا تحريك اللسان غير اسماع النفس. لأما الثلاثة اشترطوا تحريك اللسان زائد اسماع النفس أن يسمع نفسه في القراءه أما أن أما أن مرر القرآن على قلبه وأن لا يحرك لسانه فقد تجاوز الله عما حدث كما قال النبي إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها أو قال أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وربنا عز وجل أمر بالقراءة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا صلاة لمن لم يقرأ بأمر الكتاب، والقراءة من خضيئاتها تحريك اللسان، ومنهم من قال أن من خضيئاتها اسماع، ولذا قال الشارح النووي رحمه الله في كتابه المجموع. الجزء الثالث، صحة مائة وتسعين، قال أدنى استقرار الواجب أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده لا عارض عنده يعني في أصوات مثل غط فلا إذا نفى عارض فأدنى أن القراءة أن تسمع عن نفسه إذا كنت صحيح السمع قال ولا عارض عنده من لغة غير قالوا هذا عام في القراءة والتكبير والتسليط والركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها أم مثلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح الصمعي ولا عارض هذا كلام النووي رحمه الله لا لابدت القراءة من يسمع النفس طب الأخرص وما في معنى الأخرص من الفأساء والثأتاء هذا من يفعل؟ يحرك لسانه ويقرأ على قدر مكنته ولاسيما إذا كان الخرس طارئا على الإنسان وكان باستطاعته تحريك اللسان فالواجب عليه أن يبذل استطاعته نعم أسمع؟ قال والأخرس ومن في معناه يحرك لسانه وشفتيه بحسب الامكان ويجزئه والله والله أعلم كل دوما معناه في معناه التاتاه والفاتاه وكذلك الاخرس الطارئ الخرس هذا اكثر شيء ينطبق عليه الكلام وقال يحرك لسانه وشفتيه بحسب الإنسان وما تعذر فهو عفو وما لا يقدر عليه ومرفوع عنه لعموم قول لقول الله تعالى وما اتاكم الرسول وما, آتاكم وما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها نعم قال قوله هذا يخرج على قاعدة لا يذكروني بها يخرج على قاعدة فقهية والأخرة صغيرة والفأساء والفأساء لا يسقط الميسور بالمعسور لا يسقط الميسور بالمعسور فالذي يقبر عليه لابد من الإكيام به فالقدر الميسور لا يسقط بالمعسور كذلك لا يستطيع القياس الثلاثة و يستطيع السجود أو الركوع هنارك واجب لكن هندرس هذا أمثل ممكن فان يقدر على القيام لكنه لا يقدر على السجود يقول فالميسور لا يسقط بالمعسور والواجب الإنسان أن يأس يا بالشيء الذي يقدر عليه نعم قال قوله دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصل إنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل إنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما وصل غير هذا علمني قال إذا كنت إلى الصلاة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعًا ثم أرفع حتى تعتد قائما ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا ثم أرفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية إذا كنت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر هنا مركز على ماذا يسمى الحديث حديث موسيقى صلاته قوى حديث كثير الدوران على أسناف الفقهاء في مباحث الصلاتة وصبط من علماء أحكاما عديدة جدا ومن الأحكام التي أحملها الشارح ما ذكرناه عند قراءتنا له أنه يسن الرجل عند دخوله المسجد أن ينشغل بركعتي التحيه قبل انشغاله بالقاء السلام على الناس لذة أن هذا الداخل أول ما بدأ به رات ركعتين ثم بعد ذلك جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليكم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع بعد أن رده عليه السلام هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرق حتى تطمئن راتعا وفيه قوله وثم عرض حتى تأتذل قائما حتى تطمئن ركز على حتى تطمئن حتى تطمئن راسع، تطمئننا شيء زائد غير الرقود، وهذا قال به جماهير أهل العلم، وسوضح شارف وروح سارمة. وكذلك قوله حتى تعتمد قائمة، فلا بد من الاعتدال في الطيام بعد القيام من الرقود. وقوله ثم النجد حتى تطمئن ساجدة، فلا بد من تطمئننا في السجود. ثم قال ثم ارتفع حتى تطمئن جالسة. فلا بد من الطمأنينة بين السجدتين فمن لم يطمئن في رفوعه وقيامه من الرفوع والسجود وقيامه من السجود فصلاته باطله عند جماهير أبو العلم خلافا من الحنفية وسنوبه الشارف على ذلك إن شاء الله ثم قال ثم ذلك في صلاة كلها فالواجب أداء الأركان مع الطمأنينة فيها أسمع إلى بعض ما يفر الله عز وجل للإمام النووي من فوائد حول الحديث وهي كثيرة ولكنه نوه على وتعرض بأشهرها قال هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن فإن قيل يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الاخير وترتيب أركان الصلاة ومن المختلف فيه التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى وقال بوجوب السلام الجمهور وعجب التشهد كثيرون وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما وأوجب جمعات من أصحاب الشافعي الخروج من الصلاة وأوجب أحمد ورحمه الله تعالى التشهد الأول وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده قلنا في الحقيقة نفسها لا تحتاج لشيء مقالة تحتاج لأصل مهم وليان كنا نفرع بعد هذا التأصيل الفلاخ مذكور. الأصل في أفعاده صلى الله عليه وسلم أنها على السنية والأصل في اقواله التي جاءت بصيغة الأمر أنها على الوجود ففعله المجرد عن أي قرينه لا يدلل إلا على السنية وأمره المجرد عن كل قرينه الأصل فيه أنه على الوجود الآن الأمر المجمل إن فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على نحو واحد ولم تقم القرائل على خروج شيء من هذه الأفعال فالاصل فيه أن يبقى على أن تبقى افعاله على الوجود فمثلا ربنا عز وجل يقول والسارق والسارقة تقطع أيديهما لو بحثنا عن أي يدين تقطع لقلنا تقطع اليد اليمين من الرسل لو بحثنا وفتشنا في جميع احاديث السنة لا نجد نصا فيه أمر بقطع اليمين وإنما فقط ورد البيان من فعله لما قطع يد أو أمر بقطع يد السارق فقطع اليمين من الرسل ففهمنا من فعله الذي فيه الانتصال لأمر الله القولي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فهمنا أن القطع لا يكون إلا في هذه اليد من هذا المحل ولا يجب الاعتبار عليه فاليد تشمل الرسل إلى الإبط إلى المرفق ومشارك لكن ما هو مقدار المعني يقيد الى الرخص وهذا منهج اهل السنه خلاف الراشده من, من اين علمنا ان هذا هو المراد لان هذا الفعل ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على هذا النحو ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على هذا النحو ولا يفعل الا على هذا النحو وهو ليس بفعل مجرد انما هو فعلا فيه انظار وامر قولين لو لم يسرق لو ان النبي سرق قطع يد السارق عشان السرقة لو ان قطع يد السارق فقط ولم يأتي أمر بالقطع لكان قطع سنة لو كان فعلا لسانه فعلا مجردا لو كان فعله فعلا مجردا ولكن كان فعله امتثالا لامر قولي الان ربنا يقول في الصلاه وامر بالحج والنبي صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وحجة وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فيا ترى ما هو المقدار الواجب من الصلاة قال ربنا أمرنا باقامه الصلاة والنبي امتخل صلى ففعله في صلاته انتفال بأمر قولي وفعله في حجه امتثال لامر قولي ولله على الناس في البيت عليه اليه فديلة امتثال لامر قولي لكن يا ترى هل كل اعمال النبي في الصلاة اركان لو حملنا هذا على هذا لما كانت الصلاة كنة وركن فيها واجبه لكانت الافعال من اولها الى اخرها اركان اركانا وكذلك الحج فكانت اسعاله في الحج من اولها الى اخرها اركانا ولذا المساله تحتاج الى بيان والبيان حصل نص الله الفوليه في دخول هذا الرجل المسيء صلاته ثلاثا فطلع ثلاثا مطمئن نفسها فالنبي صلى الله عليه وسلم امره باشياء الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذا يدل على يدل عليه وما لم يأمر به صلى الله عليه وسلم يدل على يدل على الشمية لانه يبقى على اصل فعل، يبقى من مسأله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله فهذا هو الضابط الجمعي هذا هو الضابط الجمعي وجدت ابن دقيق العيد يقول الفقهاء يستدلون بأفعاله صلى الله عليه وسلم في كثير منها في الصلاة على الوجوب، لأنهم يرون أن قوله تعالى وعقيم الصلاة خطاب مجمل مبير بالفعل والفعل المبين بالمجمل المامور به يدخل تحت الأمر كلا الآن قال والفعل المبين بالمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر بناء على القاعدة التي ذكرناها فيدل بمجموع ذلك على الوجوب لا لأن الفعل بمجرده يدل على الوجوب وإذا كان المسلك ذلك ووجدت أفعال غير واجبة وجب أن نحال على دليل آخر على عدم وجوبها ما هذا معنى كلامه الفعل مطلق فإذا ربنا أن فعلا هو الذي عن الوجود هو الذي يحتاج إلى دليل ونحن ماذا قلنا قلنا إن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الوجود والسفر الاصل الأصل في أن المسكوت عنه والمذكر فقط بصيغه الفعل هو الذي يدل على على السنة يقول وفي ذلك بحث هذا الكلام أو في ذلك بحث وهو أن الخطاب المجمل يبين بأول الأفعال وقوعا فلا يكون ما وقع بعده بيانا له بوقوع الأول جاب الله أورنا بالصلاة أمر مجمع بين النبي بمقدار الواجب فأول بيان له بالأفعال هو مقدار الوجوه فإن زاد فيما بعد على هذا المقدار فالشيء الثاني قاسمي فانذابت فيما بعد على هذا التقدير فالشيء الثاني قاسمي يقول فلا يكون ما وقع بعده بيانا له لوقوع البيان الأول بل تبقى افعالا المجادفة لا تبدو على الوجود إلا أن يدل دليلا على أن الفعل المثبت به بيانا فيتوقف الاستجاز بهذه الطريقة على وجوده بل قد يكون الجليل على خلافه فمن رأى النبي فمن فهم أصغروا الصحابة الذين لهم تنييز بعد إقامته عليه السلام مجتما في الثلاث مثلا فهذا مخصورا بتأثيره عن وقت الولاء وكذا من أفضل بعد مكه واخبر طريقة فعل فإنه حين يتحقق تأثير الفعل الذي أرى طواما ما ذكرته لكم الاصل الفئر مستثبه على الوجود وأنا نحوله من الوجود الى الرسمية الى الشرق الى السفة الى الشرق او إلى الوجود او الرسمية الى الجميل فما لا يأتي سنبقى فنبقى الاصل وهذا يا على امر مهم غراية. وهو. اننا لا نستطيع ان نسرع الاحكام بمجرد الفهم التحدي الذي اعطاه الله ليانا بطريقتنا واننا بحاجة الى فهم اسلافنا وان ننزل النصوص في المواطن التي التي نزلوها وان نسهمها على النحو الذي فيه هل ألا نستطيع ذلك امنا نستطيع فنتكتبت ونفهم النصوص بوضعك بنصفه في, في نسانه على النحو الذي وضعه من قبلنا من أسياسنا وإلا فالضلال اليوم عند كثير من الضلال وردنا أولئك المسموه في شبه القرى الهندية اعتمادا على فهم اللغه كحسب من على اللغة كحسب فهذا ضلال العقلانيين اليوم ودلال أدخال الكرم التنيرة ودلال أدخال الكرم الترعانية هؤلاء أدلالهم أكثر من ثوابهم وأصولهم معوجة فإذا نحن نسب الأمور ورضى هذه الأحكام كنتهنها ودلال ما رحمه الله تعالى فالذي أمر به صلى الله عليه وسلم وقام بصراء القصوى في حديث الجزئين بجميع مطره المرويات مرتبثت وصحبت سواب المتحدثت صريحين حتى كانت تشارج عنها قام عسقه فنحن نأكل الأحكام من جديد ما ورد في ذات وكذا ما ورد في اللجة المتخذفة أو متأشف قل ما الله عليه وسلم متجال أمر صلى الله عليه وسلم قلنا من مبداه ان اول فعل اثبات الوجود متى عبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الوجود متى عبر على الاصل وهو ان الفعل لا على الذاتيه ولا يدل على الوجود هنا قال هذا الحديث مش قدر على خوائد كثيرة ينوي إلى الأول أنه محمور على بيان دواج الله دون السنة وأن النبي أمر بها يبقى أمر به أيضاً فأنتين تذكرون ماذا قلنا في إخوارات الانتقاء سبا سيد أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجب يديه في رواية طريقة عند أحمد قال كذر في المسجد أمرهم كثير فدل ذلك على مع هذا المقال ومن تسويق قد استقرح الاتخال جاجعة واجبة على <تكتر> أكبر. فإن صلينا في جماعة فوجد علينا عقابة الصلاه أما من صلى من صيدا متم فهذا ليس في القابة لتحكي لواجده هذا الحديث النبي يحاطب رجلا فتحكي رسول على <تصفيق> على إذا نذكره بالحديث والكبيرات عليه والإذن الله المجمع عليه السلام وقامت الأدلة على بعض الأشياء المذكورة كمثمرت الانتخال فنلفق هذا بهذا فهذه المتساوية حيث أدلة وقال لهذا بعض العلم من يومنا المسلوعين لله في على وجود الكلام على في الشريعه انا في الركوع للجلوس هي السيدتين نعم وجود القرينه في الدين وهذا ولن من الله تعالى وعليه الصلاه وهذا الحديث فضله علي أنا حديث وجود الصمعين كثيره جدا بثاتها في كتاب القول المبين ومنها ومن أشهرها أن حديثة الحديث الصحي البخاري عزيز بن رهب قال رأى حديثة رجلا لا يسمي الركوع على الصجود فقال ما صليت ولو مت مدت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم ففي هذا الرأسر صريش جدا في القول بالوجود فكذا ثبت عند أحمد وعبي داود الترمني وعبي إثماجة وحبان الحديث أبي مصرود الزبري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسجيع سلاة الرجل حتى يتيم ظهره في الركوع والسجود حتى يتيم ظهره في الركوع والسجود حتى دائما عند أهم الحاكم هو صحيح الحديث أبي قتالتها رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يثبت من ثلاثه لا يثن ركوعها ولا سجودها ولا تسوعها أو قال لا يقيم سلده في الركوع والسجود فهذه كلها تدل على أن الثلات على أن الوقت في الثلات تقمأمين في الركوع والسجود والقيام والاعتداء من الوقوع والقيام بين السيدتين وعلى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وكذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المنافق قبل يرتب الشمس ثم يصوم، فيصلي والشمس بين قرنين الشيطان فينطر الصلاة نقرة هذه صلاة المنافقين فالواجب عن الإنسان في الصلاة أن يتمهل أنت عبد مثلك وتأجلك ولم تفهمه ما تريد بسبب العجلة لقال لسي هذا تكون الزعودي تكلم على دروية تكلم على مهلك تفهمه ما تريد فالعبد بين يديه الله عنه وتعالى تكلم وتكلم فهذا ما بيستلم لقرأتها تكراها آية آية يلتف عند رأس كل آية كما خذكا هديه صلى الله عليه وسلم فالعبد فطبعاً هنا، واجب في هذا العلم في الأداء، نسمع التطوّي. نفس ما، أنت في مثل هذا، ليس في البائح. في من من الحديث، شاء الله. ولكن القوم الراجح قول الجماهير حتى على القاري والبنكوي ومجموعة متأشرة حنفية أجحوا مذهب الجماهير بل قال الإمام ابن حجر يقول حجر الوارد وعجبي لا ينتهي يقول حجر وعجبي لا ينتهي من حنفه يصلي صلاة دون معنينة فيحسب فيها على مذهبه مبالغه في تحقيق مصرة اختيار الإمامي حنفيها يقولون أن خلاص ثلاثة ولم أسمع أن يأصل لكن ثلاثة هو من الذنب فتمارينا عندهم الواجبات الثلاث ورية المركان ثلاثة فمن حذر يقول عجب لي أن من واحد حنفي مصلي صلاة هو مأزور فيها على منازل لكن يريد أن يبالغ ليحقق صحة اختيار منازل وأن الصلاة صحيحة وتسقط من الذنب ثلاثة لم تصل ثلاثة فالعجب لا ينتهي من هذا ثلاثة من إنسان خلاص في سنه 2 و3 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تشكلت مره مساله ليس تشكل طويل و لاحظت فيه مجموعه من المسلمين العلم انا في اجد جوابا ذلك الى لقاء الشيخ المبان رحمه الله ا دخله وارشدني لشيء ان النبي صلى كان يقرأ في الجمعة، الجنعة سلطة إن كان هو كان يقرأ كان يقوم بحبة الحاجة ويعلق شيئا سليلا وكان يقرأ في حلات الجنعة الأعلى بالنواشية وكان النبي صلى الله في من مظلة تقفل الرجل أن يطيل الصلاة ويكسر حتبا نطير بعد النحو الذي أصاله صلى الله عليه وسلم نقرأ ماذا؟ نقرأ الأعلى بالغاشية وفي الخطبة ماذا نقرأ؟ في الخطبة نقرأ قصر. نقرأ سلام الخطبة خطبة من الرجل تكون تكون الله كم من فكانت قوية النبي صلى الله عليه وسلم طويلة هذا هو الشيء فالأمر مشكلة فلما رفيت عليه الإشكال الضخيفة وقال لي ألا تنكر حبيث الأموال عباس في الصحيح البخاري أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان يرتع على النحو من قراءته وكان كان يقتل ويعتدل على نحو من رتوعه وكان يسجد على النحو من اعتداله فلا زال الإشكال لا نلعله تقرأ مرة الرسول من السجود مرات لعله الغاسية مرات لعله مرات مرات ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يرتقى ويعتد ما بينه. القول بأن العقيدة معلنة ليست سرطاً قول كثير على هذه السنة الله يسلمه قول ما يعرفه أما النبي صلى الله عليه وسلم من نقل لنا سوت صلاته صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي جعلنا نعيش في هذا الزمان ولم نعيش ذات الزمان لعل الواحد منا لا يجلس مصلي ركعتين خلت رسول الله لعلنا لا نجلس مصلي ركعتين خلت النبي صلى الله عليه وسلم تخيل واحد يركع مصلي ركعتين ويجد يكبر أن ما لي يفعل عنه؟ لكنهم لكنهم اخر الاخره على الدنيا وعلقوا قلوبهم بالله إذا هو نعم. ما؟ وعلى أنزل المجامة المسؤول من الحر ومجاه من القلالات لذلك المرين المسيح كان يجب كل قلوب من المسجمين في المجامة هذا الوحيدة واحد الثهاب هذا لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ونرسع حتى تأخذنا خاليا أستفع في الاستدال يرنزل كمهدينا ونستفع هذا الشيء من الستدالين كما قرأنا في الحديث في خارج هذه الروايات فالاستدال من القيام من الرفوع من أركان نعم فالسجول يجب أن في كلها وعلى الله والنزل والنزل من الهاتفة ومظهروا هناك سيحة ويحساسون النساء ومن يحجعون استحاقوا لهم هذا من لما لما ركب الناس البحر النبي المحل المحل. النبي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من البحر النبي صلى الله عليه وسلم اجاب والسائل بقوله فلم عن ميتك لكن اليوم لم يركب لبحر فيسأل عن ما يركب لبحر ويطر للتطويل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسألة وعما يحيط بها ويستحب المشي ويسئل عن مسألة أن يأتي عليها بجريع أطرافها ويجيب السائل عن المسألة وعما هو قبلها وعما هو بعدها وعما هو لازم لها. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا نعم. قالوا نظر بالآلة أنه قال علمي يا الله أعلم من خلاة تتعلنهم خلاة واستقرار الجدد والوجود وليس لكنه لا تقار لها وفي حسن المتعلم والجالم ومراقبه ورباح المتعلم لها المتعلم حق لك أن وحق لك أن تعلم حق لك أن تعلم صلى الله عليه وسلم ولم يغلب عليه فترفقا به تختصر على قوله تسلّف إنك لم تسلّف نعم إذا المطلوب من الإنسان في التعليم وفي طلب العلم أن يبدأ بالكليات والمهنات ولا ينشئ الإسرائيات والجزيات كي نتم الكليات وقواعد المهنات حين إذ ينتقل الجزيات طلبة العلم اليوم ينشغلون بالمياه في أول شخص ويفرعون ويفطلون فينقلون في المياه ثم لا يخرجون منها ولا يتابعونها الفقصة ولا يصلون إلى ما بعد ما بعد أحكام المياه في الفقص المطلوب لي أن تقرأ شخص من أول إلى آخره أن تقرأ أي, أي علم من العلوم من أول إلى آخر كما فعل النبي السبب مع عدد العرابي علمه كل مياه الأنور كل مياه الثلاثة العلم طب العلم بناء عاما ثم يرجع بالتنمير والتزويق والتفصيل والتبتيق اما نرجع بالتبتيق في كل مصر على حدة ما يمكن. يمكن ممكن طالب العلم يقرأ كتاب من هذه السابقية بالشيخ الصيدي بساعتين فيمر على جميع السفنة والهلاثر ممكن يقرأ بساعتين وممكن تبحث مسألة في النساء المياه في الصلاة في حكام المياه في التقص ممكن تكثر سنتين ايه ما قدروا طالب العلم يسر ساعتين يمر على جميع أبواب الفتح، مصر سنتين يفعل في مصر الواسعة من من من أسباب التعاليم عند ثلاثة جعيش أنهم منشئون بالتصنيق المسائل والتفريق فيها من الكلية. فلذاك الفقهاء الكبار والعلماء لما هم أعلى منه، يبكونهم بالتصنيق في زياد من الكلية. فما تلاقيه دون عندهم ما هو عندهم، وغضون ما هو خارجهم. فهذا يعرف مسألة فذاك الذي بحثه يعلم آلاف المسائل. فليس من الجادة ولا من الطريقة المسلوكه عند علمائنا ولا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل في التفوقات والتفريعات والكليات فالنبي علمه هذا العرب الكليات كان المطلوب من في الكليات ثم بعد ذلك ينشأل نعم <تصفيق> عنده الاتحاد في, في, في إلى السفر إلى النجاح إلى الثروة العاد، الذي في كل ما هو، وعنده السباق وعنده التلاقي وعنده وعنده الواقع، وعند الواقع الاتحاد في المجهود، موجود هذا هو قدر رئيس الفريق، والتعاون هو الحقيقة، والتعاون هذا هو التعاون في السباق، وفي هذا التعاون لا يوجد سباق ولا لا يوجد ولا لا يوجد بل نجاح تقدم ولكن كيف توهم ان الله بحبل الصلاه الفاسده فجاء انه هو الى يعني اننا في تغيير ما لا يجوز, لا يجوز في غيره. ان يسمع من السلمين والاجابه والفتوى من باب التعليم لا من باب السنن فبدا لدينا على ظهور قيميه صفحات لو وانا سائل سال طالبا فاجاب يتدرب ويتعلم فلا انا حرصت دي الاجابه خطا فكذا نعم ولكن هو على هو الخليج في تغيير هذا عند الله فلا في الله هذا الله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 هو اخرث الكثيره هو اخرث الكثيره اللي في ما فيها من مثل هذه الزيادات انا ذي وغيره فهذا لا يخدش ولا يعيل اسس الحديث الله يعلم هو هو <تصفيق> One, two, three, Nie mam فالعادة هو ما أستطيع أن أقرأها قد من الآمن عليها. هم هم همه الموضوع الذي أنا بحبه بالله لكن قليلة جدا في هذا يسأل هل يجيب طالب العلم يرتصار على منهب معين أصناء السبب طالب العلم يبدأ بعيسا كالمولود. من ضعفه التقليد الواجب عليه أن يمسكد قول الله فسألوا أن هذا الذكر يكون تعلمون للذي الجبر وبعد ذلك كل ما لاح له الدليل عضى عليه يحترم يحترق العلماء جميعا يعرف قدر نفسه وإذا أراد الله بالعالم الحدث والآجم خيرا يسر الله له عالما من أهل السنة كان يقول بعض السلف رحمه الله تعالى ما رتب من طالب علم أن يكون مستهدا نفلا، وأن يختار بمثال هذا لا يقدرو عليه من متمكن، التقليد لا بد منه، ولكنه في الميته لا يجوز إلا عند الضرورة. فالطالب العلم كلما تقدم في ثلاث نظر حتى يصو عنده الملكة ومن خلال هذه الملكة يعبد الله تعالى يرجح له سؤالات يراه، يعبد الله تعالى يرجح وليس مطلوبا منا أن نتبع إيمانا بأي وجميع أئمتنا ائمه هدى ومن أحسن حتى العلم علم أن فيه له فيه أجه أن في العلم له فيه اجر وأئمتنا كثره من الله الحمد والواجب علينا أن نتبع الأسوال بأدلة فيها في ماذا عليهم كل منهم على أن يستطيع المؤموم متابع في بالنظر بحيث لو حصلت مثل هذه العلة وتابعونهم من خلال النظر فلدي يتابعه يقرأ يعني صوته وهو الذي يسمى عند الصفهاء في المذلة من أين فرأت خلال النظر العيد؟ فرأته من الإعلام بحوائد إيمة الأحكام فهو موجود في شكال الإحكام شرق إيمة الأحكام كثير من الراسئلة جاءت حول عشر من ذي الفجة فرأس الدفئة والأماني وأبحث عن أجمع لكم لا تني ستكلم كلمة عن عشر من ذي الفجة فالعمل العشر من ذي الفجة كما ثبث من هديلي صلى الله عليه وسلم كما ثبث من قوله في الصحيح حق إلى الله من الجهاد في سبيل الله ولا يعدله إلا مجاهد جاهد خرج الجهاد بنفسه وماله وعاددونهما فالعمل الصالح العشر في بالحج عند وعند من العلماء أحد إلى الله من العمل الصالح العشر في الأوائز رمضان والعشر من الحجة هذه مقدما بين يدي أفضل يوم عند الله عز وجل فأفضل يوم عند الله كما ثبت في مسلم الإمام أحمد أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر أفضل الأيام عند الله عز وجل على الإطلاق يوم النحر العاشر من بالفجة ثم يوم القر وهو أيام الاستقرار بميناء وهذه التسع التي بين يديها شهر رمضان بين يدي دينة قبر فلما يصل الإنسان إلى دينة القدر يصل وقد هذبت نفسه وقد اتقام أمره وجمع همه على ربه وكذا في اليوم العاشر لما يأتي الإنسان اليوم العاشر ويفرح بنسكه في العيد في استمرت التسوير وفرح المسلم بذكر الله عز وجل جعل الشرع بين يدي اليوم العاشر فهو أفضل أيام السنة جعل بين يدي تسعة أيام العمل الصالح فيها أحبوا إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله وثبت عن بعض الرسل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأبي ديود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الكثير ولا نقل العاشر لأن صيام العاشر حرام باتفاق العلماء وهو العيد وصيام عرفة حرام بالحاج بالحاج صيام عرفة على ارجح قولين حرام بقوله صلى الله عليه وسلم في مصر يحمد أيضا قال عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة يوم سوطر غيام تفريق فالحاج يبدأ عيده من عرفة الحاج يبدأ عيده من عرفة ولذا أرجح الاقوال أنه يحرم في حق الحاج أن يصومهم عرفة ولذا وقع خلاب العصاق هل النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما أم كان مسترا في عرفة حتى أرسلت أنه الفضل من الحارس الله تعالى عنها إناء فيه لبن فشيب الإماء إليه صلى الله عليه وسلم وهو وقف مع عرفة فشريبه فتبين أصحابه أنه كان مذكرا ومجل السلام قال عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة يوم عرفة ايام العيد عند الحجيج فقط أما غير الحجيج يوم عرفة يكثر سنة ماضية وسنة لاحقة يوم عشراء يكثر سنة لاحقة يوم عشراء لعاشر المحرم وهو شهر الآتي وهو شهر الآتي وهو اليوم الذي نجى الله فيها الذي نجى الله فيه موسى من سرعون فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيهود يسرمونه وصانعه الشاهد أننا مصدرون عشوة على أيام العمل الصالح فيه مباعث العمل الصالح فيه محبث إلى الله عز وجل فالعمل خير من الجهات في سبيل الله والعمل مطلق من وصدق وطلب علم وقيام وقراء القران وصلة الرحيم العمل مطلق ما طلقه شرع مطلقه قيم بالصور نسوم من راجع نسوم 9 فالسلام حاصل في سيام السبت كما ذكرنا تفصلنا في أكثر مجلس من المجارس آخرها بجمعة قبل الماضي فتكلمنا عن سيام السبب بكلاه طويل وفيه تأصيل وفيه رجل المسألة على قواعد على قواعد العلماء نحرص على العمل الصالح الكثير الايام الله عز وجل فيها وإن ربصنا الله عز وجل علما معلم الناس في عبد الله عنه وارث من عمره كل يوم, أو يوم ما. ماذا تفعل؟ قال أجلس وعلم الناس قال أجلس ومخالطتهم والصبر عليهم وتحمل الاذى منهم طاعة عظيمة طريبة غائبه ولما غاضب عن المسلمين حصل شر عظيم لما غابت عن هاتم حصل شر عظيم على من أسان الله مكمة أن تعبد الله عز وجل الزائده في هذه الايام المصاحف هذه برأيتها في مصحف العربية وعلى هوامشها معاني مترجمة إلى فائد لغة الدنيا فبغير عربية ليس هو المصحف ومهو المعاني فهذا بكي بين يدي غير العرب من العاجر من المسلمين هذا أصل يطلب قصيل جمع المرأة والسلوات في الأوقات المرأة الأصله لا تجمع إلا إلا تجمع فهدها الصلاة واشتركي مثل هذه الصورة عند المضايع الا تتخذ عادة التي عادة الاستمرار على طراءة الصلاة خصوصها بدي اعتبر لان النبي اقرب صلى الله عليه وسلم قد يفو القائد قد الصحابة على اذكار الوكور تثنيع وكان يسألون مسادي الافعال عندي الصين فصلته في مجال الحساب والجواب ووقت أبيض من الآن هذه المسائل أنا أتررها من ملف العلم وهم ربوان الله تعالى عليهم تسهموا الشرعة تسهموا وان زادوا عالموا الزيادة المشروعة وهي لنا في أمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطرهم عليها ورجل المعرف من كابعي أنه زاد وفعل فعلهم فعلت حال فعلة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الملح غير مصردة وغير ثابتة وغير حاكمة أي صفى من صفات العلم لا تتشفى بالثبات ولا بالطراب ولا بكونها حاكمة يبنى عليها فهذا يسمى من ملح العلم هذا أدى جواب. المساله المسألة والمسألة للمستنعين تحتاج إلى تأمل وانصح بقراءة المخدمة التاسعة من مقدمات الموافقات الذي قسم فيها العلم بالجملة إلى ثلاثة أقسام ما هو من الصلب ما هو من الملأ ما, هو ما ليس من الصلب وما هو من الملأ فتأويلات الباطنية والرافضة الذين يفرعون الأحكام على غير ما تحتمله اللغة وعلى غير ما يسمه المصافرون ففوض الرافضة مثلا في بسير قول الله أن الله يأمركم من تنجبه البطرة قالوا عائشة قاط له الله مما يسكن يحسي هذا القدر وارفع بس الخميس هذا الى الخميس الاول من شهر محرم في هذا في الحج. كان أعتذر عن الدروس في الشهر القادم في سائر شهر نعم. هي هذا كلام طويل ولكن اوجز واختصر واقول حديث عذاب القبر متوافر عند المحدثين، وألا فإما وعلى رأسهم الإمام زيهق كتاب ضخما سمى إثبات عذاب القبر، ومن يزعم أنه لا يوجد في عذاب قبر نقول له كما كان يقول الصحابي بن رعوي قل الإمام الصحابي بن رعوي وهو شيخ البخاري وشيخ ابن مسلم إله عندنا أناس يقولون لا يوجد عذاب قبر قال غدا يموتون ويعذبون فيعلمون غدا يموتون ويعلبون ويعلمون، الحمد لله، الحمد لله. افكار المساء قبل قبل المغرب او بعد المغرب الزاك الله خير ورزقنا الله واياك ان نقول افكار الصباح والمساء أفكار المساء قبير المغرب افكار افكار المساء قبل المغرب تقال. ويستند الانسان ان يحفظ الاسكار تتاكى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحصله من الشيطان. الاسكار تحصل الانسان من الشيطان. نعم وبعد العصر بقليل قبل المغرب هل يوجد صلاة بين المغرب والعشاء عشاء صلاة الأوابين أو شيء؟ أما صلاة الأوابين وهي فيما يدعمون اثنتا عشرة رشعة تصلى بين المغرب والعشاء، عشاء فلا حديث الواردة فيها أوردها أبو حامد الغزالي في للإحياء ولم تثبت ولم تصش ولا حديث تابثة في الصحيح أن صلاة الضحاء هي صلاة الأوابين صلاة الضحاء هي صلاة الأوابين أما صلاة بين المغرب والعشاء مباحة لكن إن أُدِّيت على صورة معينة باعتقاد معين بتسمية معينة فهذا الاعتقاد وهذه التسمية وهذا الحصر من العدد ليس بمشروع والله وعلا. تفضل. نعود إلى الإمام بارك الله ما ما هي الصفة الشرعية للإمام وما هي الأخطاء التي يقترفها الإمام حتى لا تجيز الصلاة خلفه على حال الإمام الاصل فيه ان يكون اتقى الناس واورع الناس والاصل فيه ان يكون احفظ الناس وافقه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ام القوم اقراهم آه والاصل في الايمان قديما كان امام المسجد هو امير القوم امام الجامع هو امير القوم هو الامير لكن نسال الله العافيه لازم ابتعدث على الدين اليوم الامام مثلا صحت صلاته صحت صلاه خلفه. ولا يوجد يعني حالة معينة للإمام المبطلات الصلاة المنفرد هي مبطلات الصلاة للإمام الآن بطلان الصلاة القوي والكلام فيه الآن عسر ولا يحكم الوقت فضل أردك الناس الآن يسعون أو يذهبون لصلاة الاستسقاء لو تذكر مجزاكم الله خير عن ما ينبغي أن يهيئ نسان نفسه له قبل هذه الصلاة ما ركى الله فيه الإنسان قبل صلاة الاستسقاء أن يغير حاله ولذا ورد في سورة عبي داود أنه عند الدعاء يقلب الإنسان ثوبة فيجعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهره يعني الحج يلابس العبائل يبسه بشيلوب في الاستثقاء يقلبها يجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر وفي هذا إشارة أن العبد يقول يا رب غيرنا حالنا فغير أحوالنا يا رب غيرنا حالنا فغير أحوالنا والمطلوب من العبد قبل الاستثقاء أن يكثر من التوجه إلى الله يترك المعصية ويندم عليها ويعاهد الله عز وجل على الإقلاء عنها والبعد منها ونتلبس بالطاعات التوبة إلى الله إخواني ليس فقط بأن تكشب الخمر، التوبة إلى الله نتفقد أحوالنا العاصم إنا في طلب العلم يتوب إلى الله ويطلب العلم العاصم إنا في هجران القرآن يتوب إلى الله ويقرأ القران العاصم إنا في قطع الرحم يتوب الى الله ويصل رحمه. فيتفقد كل منا من اين جاءه الشيطان? ومن اين جاء الفساد على قلبه? وكيف يعص الله عز وجل? بعض الناس يعص الله عز وجل في علاقته مع الناس يؤذيهم. لا الله فيهم. يقطع الرحم. يشتم. يؤذي. وعياذ بالله بعض الناس لا تسمع في مجالسه الا الغيبه والنميمه فمن راضي ان فقط حاله ويعرف ان الماصيه ويطلع عنها ويتوب الى الله ويتلبس بالطاعات وان فعل المسنونات هذا من حسن كان يصوم النوافل وكان يكثر من الاستغفار وكان يقوم الليل اما صيام محدد بقبل الصلاه بثلاث ايام على وجه خصوص فهذا ما في نصر. هذا ما رفضه هذا ما لكن عموم الصيام عموم الصيام عموم الاستغفار هجر المعاصي والبعد عنها والعاقل العاقل يتفقد حاله الانسان العاقل في الدنيا كيف التاجر يعمل حساب سنوي له العاقل يتفقد حاله ويعرف اين جاءه الشيطان من اين جاء الشيطان والمعصية لا يقيم عليها ما يلقى على المعصية. ويعلم إن جاءه الشيطان من لسان يمسكه ولا يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال نجا من صمت الصمت احب الى الله من اللغو الكلام الذي لا ينفع. ولذا ما ندي مساكت. وقال العلماء الذي تكلم كمن كالعجل يخرج من جحر مملة. ان خرج الكلمة تخرج من الفم. كالعجل يخرج من جحر مملة. ان خرج كيف تعود؟ اذا الساكت لا يمدم. الساكت متى راه في مصطحي الكلام يتكلم. ومن الذي يمدم? <تصفيق> الذي يحضر. والذي يتكلم بكلام لا ينفع ولذا صفة المؤمن أن يسكت وصفة المؤمن يبتعد عن اللغو المؤمنون من صفاتهم والذين هم عن اللغو معرضون لا يتكلمون الذي ينسى، تفضل. الله يعفي العقيد آخر صلاة برج بس النسلا ناس أنا إن شاء الله أستاذ يحفظك لذاك الله خير وبارك فيك، إن شاء الله بس نسمع أخونا طيب إن شاء الله. جزاك الله خير سلام، فيكم ان شاء الله بارك الله فيكم. أخي عقيدة القضاء والقدر اللي دائما الناس ما زالوا حتى الآن يقعوا في هذا السؤال. سؤال بالفعل يعني أكثر الناس ما يعرف جوابه. أنت تقول يقولون أن الله تعالى طالما أنه يعلم أن هذا الإنسان سيموت كافرا أو مؤمنا وأنه سيموت شقيا أو سعيدا، فكيف يحاسبه وهو يعلم بعلمه المسبق أنه سيموت هذا جزاك الله خير. لكن أرجو أن للجوال سؤال سهل نعرفه. لكن ارجو ان تنتبهوا للجواب. حتى يكون الجواب ان شاء الله شافيا. وهذا السؤال يدردد كثيرا. فكيف نجيب عليه? هذا اهم من السؤال. وهو سؤال مهم. وجزى الله خانى الشيخ مو على عليه. اخواني. الله عز وجل اراد منا واراد بنا. وفصل لنا ماذا أراد منا فأرسل لنا رسوله وأنزل كتبه وبين لنا بالتفصيل ماذا أراد منا وأراد منا وأخفى عنا ماذا أراد منا في واحد الدنيا بيعرف انه مكتوب ولا سعيد في واحد منا بيعرف انه من اهل الجنة ولا النار النبي صلى الله عليه وسلم قال. بين الصحابة في يوم من الأيام. انتوا تعملون في أمر قد فرّمج. اخذ الله عز وجل من ظهر آدم وانتوا في عالم الدر. قبض وقال هذه الى الجنة ولا أبالي. واخذ من شماله قبض وقال هذه النار ولا أبالي. فقالوا يا رسول الله. وعلامة العمل. اذا الله اخذ القمضة وخذتها الامر. علامة العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه بجواب شافي وما عاد يسروا على المسألة ابدا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له شو معنا الحديث معنا الحديث اراد الله بنا اشياء واراد منا اشياء فالسعيد من انشغل بماذا اراد الله منه ولم ينشغل بماذا اراد الله به والشقي من ترك ذا أراد الله منه بما بماذا أراد الله به السعيد من انشغل بالواضح بالبين، بما ورد في الكتب وعلى ألسنة الرسل وذاك أبرغيش اعملوا كل ميصر لما خلق له لذا إخواني بما اننا لا نعلم ماذا أراد الله بنا ونعلم ماذا أراد الله منا فإنا ننشغل بماذا أراد الله منا ونسأل ربنا حسن الختام ونسأل ربنا التباشى على الإسلام والأمر بالله أول وآخرة ومن أحكم البداية فلما في النهاية من صدق الله وأخلاص وتضرع إليه وسأله بقلب مكسور فإن الله يتقبل به أما واحد يقول لك انا ما استجيب حتى اعلم ماذا اراد الله عز وجل بي محمد لا يعرف هذا ربنا يقول قل يا محمد قل لا يعلم الغيب ممن في السماوات ومن في الارض الا الله لا يعلم الغيب لا في السماوات ولا في الارض الا الله عز وجل كل لو كنت اعلم الغيب لاستقرت من الخير ومحمد لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ومحمد خبير بالاسباب ومحمد صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر عمه وحبيبه قريبه ابو طالب في النجع يا عما. قل لا اله الا الله اشهد لك بها عند الله فانها تنجيك في يوم من الايام الجواب ان نقول هذه حجه للفلاسفه على مر التاريخ هذه حجه المشركين قل لك يا شيخ اذا الله بده انا اصلي بفضل طيب يقول إذا, الله بديك إذا إن أراد الله أن يرزقك لرزقك في بيتك لماذا تذهب وتعمل وتتعب وتجد وتشتهد هل جئت للمسجد ولما أنت دخلت المسجد أغلقت في وجهك لما تدخل المسجد المسجد يغلق في وجهك قل الله لا يرزقني من الهداية. هل فتحت الحنفية أو حملت الإبريق لك تتوضا فوجدت الماء قد تبخر أو الماء لم ينزل من الحنفية قل الله لا يرزقني من الهداية. لكن الله عز وجل أسلام أسلكها تنجو وأسلكها تكون من المهتدين اسمعوا إلى آية رقم مئة واربعين في سورة الأنعام وهي القابعة المسألة وهي تلخيص ما قلناه قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آبأوا ولا حرمنا من شيء الكفار ماذا يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم لو الله بدينا ما نشرك ما نشرك فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء ماذا رد الله عليهم قال الله ربدا عليه قل هل عندكم من علم فتغرزوه لنا عندكم علم انكم مسجرين في اللوح المحفوظ كفار عندكم علم انت من تقول لو شاء الله ليه لهداية عندك علم انك لست مهتدل فالجواب أراد الله منا وأراد بنا والسعيد من انشغل بماذا أراد الله منه واترك ماذا أراد به له سبحانه فهو عدل العادل والشقي والمحروم من انشغل بماذا أراد الله به واهمل ونسي ماذا أراد الله منه نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الحرمان والخذلان وأن يجعلنا من السعداء ونسأله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بأنفسنا قدر الله علم الله وقدرة الله هذا شيء لا يستطيع إنسان أن يحيط به والعقل, هو والعقل أجد من أن يحاطط به ولذا لا نقول إلا ما قال الله فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا الجواب عليهم قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا ثم قال الله عز وجل بل لله الحجة قل لله الحجة الدامرة بالغة دام غفاء اي اخرى قل لله حجة البالغة حجة بالغة ما بعدها هذه الحجة ما بعدها ما هذه الحجة البالغة التي علمنا الله اياها الله فضل عبد الحج واحد يدوم على معصية ويظلم ينتهي عنها وهو يصلي تقبص صلاة ولا واحد واحد يدوم على معصية منكر ما من المنكرات ودائما يدومته ولا, ولا ينتهي وقد ما يسمع كلامه وكذا بدون نهاية كيف يعني رجل يصلي رجل يصلي ويدوم على المكراس. الله يحمكم بالسلام. هل يقبل الله عز وجله صلاة نحن إخوان إياكم إيا أن تقولوا السلام ورحمة الله. نأتيكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. جزاك الله خير. إياكم أن تقولوا الله يقبل أو لا يقبل. إياكم القبول بيد بيدمان الله يخبر او لا يخبر بيد من نحن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصه يستفيد منها من له قلب ويعرف قدره الانسان والامور بيد الله كثير من الناس واحد عاص. مع على سمع فيه جاره قريبه صاحبه قال ايه الله يغفر لك حجتك اسقطها في حالة عمار. انا مدوره الله هذا لو صلى الله ما يقبل صلاه صلاة. اعوذ بالله. جعلتنا التكرم. ما لك في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا قصة. قال قال رجل في من قبلنا. لي له. ان الله لا يغفر لفلان الله لا يغفر لفلان فوح الله الى نبي ذاك الزمان انزل الوحي وقال له كله ان الله قد غفر له واحبط عملك ان الله قد غفر له واحبط عملك احنا بنقول اللي بيصلي وعلى معصيه امره الى الله ان اغفره الله عز وجل بإذن الله المعصية تكون لها بركة وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة تنهى وأما إذا عامله الله عز وجل بما يستحق فعمل المعصية سبب من أسباب حموط العمر الصالح يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالكم إن لم تطيعوا الله ورسوله وتستجيب له فإن أعمالكم مهددة بالبطلان والاحباط فنقول للإنسان ابق صلّي وصلاتك بإذن الله إن فهمت ما تقول فإن صلاتك ستنعوك عن المعصية. جي قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تسرق